فغير كان تزدفأ يقرر يكذل هنا لم تزوم دمنا فغير كان تزدفأ يقرر يكذل هنا قصب المينا نخدمه في ثمرة قصب المينا نخدمه خير في ثمرة نكيد وعذاب So zani etcharbouk salmat sa sikhizi fiya hari sghait sina tskra chwiya kallezani etcharbouk salmat sa wal merra khasni dqiqa nifhad chi aw ma tskra بيزا مفكرة وليناك سعيد تفرغ اللي حقي وذي ثموذة نبقي ندوا وذا باسبور